يقول السائل بارك الله فيكم ما هو أشد أو من الذي يكون اشدا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما احل الله كل منهما مناف للتوحيد ومناف لوجوب الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى وطاعة الله جل وعلا تتناول طاعته بفعل ما أمر وطاعته ايضا باجتناب ما نهى عنه وزجر فالامر لله سبحانه وتعالى والنهي له فهو الامر الناهي والحكم له سبحانه وتعالى فكل كل منهما منافل للتوحيد ومنافل للطاعه المطلقه الواجبه لله سبحانه وتعالى وأن تخلص له جل وعلا وطاعته تكون طاعته سبحانه وتعالى تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر نعم يقول وما هو الضابط في طاعة الأمراء وولاة الأمور في زماننا هذا لأنه يلتبس على كثير من العوام هذا الأمر العظيم الطاعة للأمراء جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد مر معنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ونبه العلماء إلى أن الطاعة لولي لو الأمر لما كانت في حدود طاعة الله وفي حدود ما ليس في معصية لله سبحانه وتعالى جاءت بهذه الصيغة وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن لهم من الطاعة ما لا يكون مخالفاً ل أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره في السمع والطاعة لولي الأمر كقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وقال عليه الصلاة والسلام اسمع واطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وهذا فيه أن الطاعة لولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا ولهذا قال إنكم سترون بعد اثره أي السثار مثلا بالأموال والحقوق ومع ذلك دعا عليه الصلاة والسلام إلى السمع والطاعة إلا إذا أمر الأمير بالمعصية إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى كأن ينهى عن فعل أو جبه الله أو يمنع مثلا أو يأمر بفعل نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه لا طاعة له كما قال صلوات الله وسلامه عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والذي يطاع فيه الأمير أمران الأول طاعته فيما يدعو إليه من الأمور التي من طاعة الله وأمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب طاعة الأمير في ذلك أولا لكونها طاعات مأمور بها وثانيا لكون الأمير دعا إلى القيام بها فطاعته في ذلك واجبه. لكونها مأمور بها في أصل الشرع ولكون أمر بها والأمر الثاني ما يأمر به الأمير من أمور فيها مصالح عامة لعموم الناس مما لا يخالف شرع الله وليس في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه من الأمور التي تنتظم بها مصالح المسلمين وتترتب بها مصالحهم فيطاع في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول إذا وجدت فتوى أهل العلم مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاخذ بالفتوى أم بحديث الرسول صلى أولا لا يستعجل الإنسان بمثل هذا الأمر بل عليه أن يتحقق أن بعض الناس يتسرع في فتاوى أهل العلم ولا سيما أهل العلم الراسخين، ويظن انها مخالفة لكلام رسول الله أو لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون أوتي من قلة علمه فمثل هذه الأمور لا بد ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر الراسخين وبعض الناس في مثل هذا الباب يتسرع يتسرع في رد فتاوى أهل العلم الأكابر ويكون سبب رده لفتاواهم قصور فهمه وقلة علمه وعدم إدراكه فمثل هذا الأمر لا يتسرع فيه ولا سيما فتاوى أهل العلم الأكابر وينظر ويتأمل ويسأل ويتحقق نعم يقول أحسن الله إليك سمعت من يقول نحن نطلب الدليل حتى من النبي صلى الله عليه وسلم نطلب منه الدليل هل في مثل هذا رد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كلام غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الدليل كلامه عليه الصلاة والسلام هو الدليل ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة عظيمة له يقول كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله كل يستدل قوله أي أي قول يقوله أي عالم وأي أحد من الناس يستدل له يقال ما الدليل عليه إلا الله ورسوله إلا الله ورسوله لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدليل ولهذا كما هو معروف إذا قيل الحكم كذا قيل ما الدليل قال قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلح إذا قيل ما الدليل أن يقال قال العالم الفلان كذا لأن قول العالم ليس هو الدليل فكل يستدل قوله أي يطلب لقوله الدليل فان وجد الدليل لقوله اخذ به لوجود الدليل وان لم يوجد الدليل رد الا الله ورسوله ولهذا قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والرد الى الله هو الرد الى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد الى سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأختم بالتنبيه لفائده أحسب انها ثمينه هذه المسألة وغيرها من مسائل الاعتقاد تحتاج من المسلم إلى استذكار مستمر وصيلة بها دائمة حتى يجدد باستمرار إيمانه ويقوي اعتقاده ويرسخ توحيده وعبوديته لله سبحانه وتعالى فهذا باب غاية في الأهمية والأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحقق هذا المقام تحقيقا عظيما ومما ينبغي أن يعتني به المسلم الأذكار المأثورة في الصباح والمساء وعند النوم وغيرها من الأذكار يعتني بها مع فهم معانيها ومدلولاتها وعمل على تحقيق مقاصدها وغاياتها لأن لها أثرها العظيم في تحقيق هذا الأمر وانظر في مسألة مسألتنا هذه كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته من الليل إذا قام يتهجد في جوف الليل والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يستفتح صلاته من الليل بقوله اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تلحق وعدك الحق ولقاءك وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك حاكمت وبك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فهذه العقائد والأصول وأمهات الدين لا يكفي أن يحضر فيها طالب العلم درسا أو دروسا ثم ينتهي بل تحتاج إلى استذكار مستمر حتى تتجدد هذه العقيدة مع تجدد الأيام وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم وهذا الاستفتاح العظيم المروي في الصحيحين من حديث ابن عباس جمع أمهات الدين ووصول الاعتقاد جمعا عجيبا وعظيما فإذا وفق المسلم كل ليلة يستفتح به صلاة من الليل ويقوم في جوف الليل في سكون الكون وهدوء الناس ويجدد الاعتقاد وصله بالله ثم يصلي ما كتب الله له كم لهذا من الأثر العظيم وقد يسر الله بكتابة رسالة تطبع قريبا بذن الله سبحانه وتعالى أسميتها المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة يعني هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس رضي الله عنهما اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يجعلنا هداه مهتدين وأن يصلح لنا شأننا كله وان لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه أجمعين